وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللذات تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعيناكم ابناءكم, أبناءكم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 وَمَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا النبي أولاد المؤمنين من أنفسهم وأزواد أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا إلا أن تفعلوا إلى أولي ذائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ملثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا وديبا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا مبا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود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 وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ منهم يَا أَهْلَ يَسْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُنُوتَنَا عَوْرًا وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا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 أَذِيَاعَ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْقَوْمُ رَأَيْتَهُمْ يُنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداب أشحة على القير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب لودوا لو أن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 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَاوَلُوا خَيْرًا وَكَتَبَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاعَرُوهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَّاصِهِمْ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا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 فتعالين دَنَا أَجَلُ سراحا وَأَسْرَعَكُمْ جَمِيلًا وَإِن ورسوله والدار لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ يا نساء ذا النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة مبعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين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 ان الله كان لطيفا خبيرا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات, والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما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 وَإِذَا قُلْتِ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنَّا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا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 الله فضلا كبيرا ولا تقن الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ذا الذين آمنوا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 ذلك أدنى أن تقر وَلَا ولا يحزن ويرضين ويرضين بماذا آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا ما ان يؤذن لكم الى طعام لا تدخلوا بيوتا النبي إلا ما يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين الى ولكن اذا دعيتم فدخلوا فاذا طعيتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث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 إن تبدوا شيئا أو تخروه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا, ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم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 ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَثْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لنغرينك بهم, لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثم لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ملعونين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 إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا